ربنا منا بما أنزل توَتَّبَنَا الرسول فَقَتَبْنَا مَعَ الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ني متوفيك ورافعك الي ومظهرك من الذين كفروا ومظهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 فمنحك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا ندعو ابناءنا فقلت تعالوا ندعو ابناءنا وابناء قوم ونساء انا ونساءكم وانفسنا وانفسنا وانفسكم ثم نبته فلنجعل لعنه الله على الكاذبين